اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویزا جا اعتبر ربكم على نفسه الرحمة أنه غفور رحیم وکذا ب للläين لن und es ist قل إني علىك اِنَّ لَنَا لَكِ يَوْمٌ to heal ما في الأرض ولا رطب ولا يار I want to love my ما ينبئكم بما حتى إذا أحدكم الموت توفته رسولنا قلیل <تصفيق> قل <تصفيق> غو و من تحت آرجل کم آویل يوم يققوم وكان بالبه القوم كواهم حق قلن لا عليكم بوقي كل نبأ مستقى وسوف تعلمون وَإِنَّمَا نَ جَنج شيءَ تَونُ فَلَ إِنَّ يَوْمَئِذٍ من, من شيء ۖ لَا عَبْدَ I'm بما كسبكم قل أنا دعوني أَزْوَعَهُمْ <تصفيق>